دنياك هذي كلها هزقه ما تعرف الصاحب اللي معاديك المال دايم صاحبه مرتفافه والقل خايف لو ترفعت يرخي دنياك هذي كلها هزقه ما تعرف الصاحب اللي معاديك المال دايم صاحبه متفاخر والقل خايف لو ترفعتي رسي يا, يا عابد هون كل مطرود ملحو لا تشتحلك رب ما هو مخلي اللي يجعلك روح جعلك مرزوق كما تكفل بك من الخارق كافي يا مطرود ملحوق لا تشتحلك رب ما هو مخلي اللي جعل الك روح يجعل مرزوق كما تكى بك من الخالق كافي يعطي وباب الرزق ما هو بمغلوب والليا طلبت وانت محتاج يعطيك الرزق له حبسه لو ابت مطلوب ونمت ظل عند قبرك يناديك يناديك باب الرسم مأموم ومغلوب واللي يا طلبته وانت محتاج يعطيك الرزق له حبسه لو ابت مطلوب ونمت ظل عند قبرك يناديك دنيا تعرف الصاحب من اللي معاديك المال دائم صاحبه مرتفافه والقل خايف لو ترفعتي رسيك والموت جايك لو تقعجه جوف صندوق دعاك ما بتمن من حذر لا يعني لا تنشغل المال والمال الممحوم ما مالك إلا ما تمده أيادي والموت جايك لو تدعجه في صندوق لحن كمامك من حذر لا يعني لا تنشغل بالمال والمال غمحوق ما مالك إلا ما تمده أيادي الجار والعالي لهم شارط وحبوق والضيف واجب تكرمه يومي لقي صون الأمان وظهرها أرجض دوج ولا تعشر قاحب الكذب عديم الجواب الحليم شرط وحكم والضيف واجب تكرمه يومي لقي صون الأمان وظهرها أرجض دوج لا تعاشق صاحب البلكن الشراستون تغلب صاحب العزم يا شوف والعزم طيب مير حزاتي يرمي ترى في طريقك كل عاشق وما شوف يرمي نوروح تفشرثوم يرمي بصابره تغلب صاحب العزم يا شوف والعزم طيب مير حزاتي يرمي أفراح لي منك على شعر مدروك وحذر صديقك وحذر اللي يوالي يا رب تجعلني من النار معتوب واجعل ختامي طيب يوم لاقيك أنا منك على وحذر صديقك وحذر اجعل من النار معتوب واجعل حتامي طيب يوم لديك ألاقيه